يا الله صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على على النبي صل على النبي صل على النبي على الله تارة، أربيلارة <تصفيق> الله تارة عنه خار الرسول الرسول في <تصفيق> له ورسلا ورسلا بلا قار في يقدره تغيير سجري ولا يقول فرقو استاويه، في ما يقدره تغيير سجنه ولا الله يرحمه، فلا يرفع في سبب القاضي ولا كوعه ترفع بفرج صافيه، فلا يقوله رجلا وذهبوا ارسال حمد بما يقدر وتجميع صغير حين يهز الكسي هولاياو سي فورو صرايا بما يقدر وتجميع صغير حين وير فورو شمال حيث بركوا سوقا لا ما يصيره والكابتن القائد يجلس في الحلايا طالب بركه كعبيه تولي لا ربع عباد دار الجنوصي قديمتي وصلاة القامة بركه تخبرات تخبرات انت قراء خليه طالبه مواد من سوا صلاه سلكنا فيها تخبرات وانت قراء في تخبرات الحروف العين بعد وكل سيرة عيا بركوا فإن الله قلنا قلنا تقديرات كالتقديرات والانتقالات دليلها فإن كمواجب أمس وصله وعن وعن واجحنا واجب عبد الله بن شخير قال وحيره صليت وانتكالي أرى ريوه عمراء بن حسين خلف علي بن عبدالله طالب كن بن عبدالله طالب جراشي سربوه الله عنه فكان علي وحوها وقال سجد دابن فو كان دروا تقوير وإذا رفع رأسي من هزوك المركبة سوق عمر في كرسوك عرم كبرو تكبير سنجرين وإذا مهدا لكوك عنا ونرهد عطينا الورق على هروقك عرم كبرو منه تكبير سنجرين في قدس صراحي الصراحي بالخيبتي أقل يوقتي بيدي طهنتي يقلت عمرام الحسين فقل ذكرني صلاة ليني حلسل ديسة صلى الله عليه وسلم وقال يقول صلاة بن عيونة فيه. صلاة محمد ليني حلسل وعلى صلى الله عليه وسلم صلاة ديسة عيونة فيي مرتى محاوى صلاة وعطنا على روح السرية عبد الله بن, بن, بن شخر كاسي متنظف من عبد الله بن, بن شخر البصري ده وهو مرات الشحويان مرات الشحويان وراها وتاجي زين تايون كمي وها اا الموصح انك تشيكين وهو فن وثقاف له فضل للعقل والعقل نحو صناعيه مرات الشحوي فضل يا حال <سؤال> المرض <سؤال> هي عقل هي ادب يا ادب مرات يحول العادل هذا هو ثاني زين الله مرات أغراب من حسين السلام والصحابي أغراب من حسين العريد الحزائي سنكيطة برادة هدولي السلام عام خوضر يا السلامي كيخزة على عالم كوري السلام يوضر عام الفتحي وكذلك اللي فضل علي الفتحة السحابة كبيرة العمر القطابة بصرة سئة بصرة بركة سحابة دين تداخل تداخل أغراب لاني طالب مركب حجوة كبيرة كل يوم بصر الجوي مرقين وحاجين دعاليك <سؤال> يي يسوي معاوية أحضره كد بيه يسوي معاوية هذا وصلافان كد بيه مرقاس وقت ياخد يوم الجمل علي بعالي وقعت في الجمل لورنجلين مرقاس حاوية عين مرق معاوية وتن عينك علي وتن هاي مرخ يخير صليتو أرعى ربع تقريري ورابل <سؤال> حساس عروبنا وطار رضي الله عنه فكان يحايد سجين مرخي سجين كبروا تقمير سجين ويبار فعه رأس جميحي سلام كرسو كبروا تقمير سجين ويبار مهدى من الرحة تيدي لبارك كبروا تقمير سجين فلما قد السرعة السرعة دي مرخي نجيس الطوبتي أمرام من الحسين فقال فاسعيرا وحيره. قد ذكر لي هذا خلي. صلاة محمد لين الحسناديس صل الله عليه وسلم. أو قال يحيي الصلاة صلاة محمد لين الحسناديس صل الله عليه وسلم. مركب سيفه روش من أجل على الغلامي على يدي تكرير الصلاة يدل على تعلقنا بسلوك وكون معه وهي النص على عبد الله هي يسير صلاته صلته غني ما اسمه حديدة خلاه من صحيح خلاه جاهز بمرقى صحي ولا اسمه حديدة ما رنسي صار يسير صلاته ليدها حية من الساعة حديث ليس صدري له تلو صلاة على الصلاة ثانية قمت بالصلاة فكبر صلها مرقى حية صلاته حديث يستذكر تكرير يا <تصفيق> أر بالي يا أر تلا يجب كنا سيسم يا يه هذا في ده يخلي ما حد ينفونا ترى في الريداي و كل جمهور في وعلى على على مجديته بعد تجربه العرب جواهره هي اي اي كتغير غير التغير والتحاركميه والانتقال ضمن اي سمات واجب هي اي كتغير غير صل لي كما رايت مولى صل يسوي صلى هنا راح نرفع كذا يعني نكف شويه يسوي شيء ما الله خلها فكاة صغير جل لكن حد يداه ان نرقع صحيحه وانا حساسه الله من حمده ربنا لك الحمد يلعب على يداه مرقع صحيحه واجبا بس مرقع صحيح سواصلنا يغنه إلا كله سبع الله من حمده يا ربنا الانتكريا قاف الانتكريا قاف ربنا, ربنا لك الحمد أنت يا إسرائيل قف الصي يجب أن قف الصي تكلية أن يوارها مغوا أن معمولها مغوا أن يفصلها أنا قف كل تكلية قف إداري قف معمولا أنت أنت سبحان الله ليكن له وكن قابصا بس ربنا لك الحمد يا إسرائيل لازمة هدينا معموليها لولا أنويس قدامي بس هو كن ربنا لك الحمد تكلية عبدوا إمامي هاي، الله كبيره يوم داوبصل، بس ربنا لك الحمد كبيره يوم داوبصل، واسدي. ااا أنا أقول كل واحد كنت وده ياج بتابع تليف، إنما سرائية، أنا ما أعرفها مغ، أنا ما أعرفها مغ، أنا كلها تكلم. ما الله أنا الحمد ربنا ولك الحمد وعلى الله كل الهي كل الحرامي دا. بسم الله درسة الأسم وصحية للرجل، تعذيب النحب والسيول وعبادنا ورقائق الحديثين هذول اصحاب الراوي الراوي الغامض هي اللي بعيد لا فينا او الما ما عرفت واحد يقول ما ردي ولا شاف زي الا لكذا لا لا والله صاروا الثلاثه ايه يا شباب حديثا حويلين حديثه دارقد موسى صاروا منهم 30 بالحديث غرو وترجمه على الرد يا بنيته تعرفات الراس في المركوب الفرسي والله من الله ربنا ولك الحمد طيب نريد نرفع ركوبه كسوتوا سبحك الله من حميده ربنا ولك الحمد بالقوي اا وحسبي الله بن نرفع سواء الاجماع ايه واجب متى نرفع صفه كلبيه تهديت صفه ما من ما نرفع سواء ما ما له اسس عليه تحالى الله المسروري و في أكليلا تابعين تالشعبية أكليلا محدثين تصفيين التالي أكليلا عرمان ملاهبتها أكليلا وحريفة ايه أبي موسف ايه الحريم أحسن الله الشيباري ايه الله يحمد ايه أوزائي سياحة وفتر برقاس ايه حرقا وكل منك رابعا وكل مندى لكن كم الله ومن حبيده ويسمى مأمين كنا نتضرها على فالحمد وكده سعى السيطان وحنا كنت ومرفع أصحابه حديث بنيده وضعيش حديثك الذي مرفع أصحابه يفرد الكهب يقف كله إليه إنه أخيه رحمه الله تعالى في شرح المنت وفراجحه يا بس أهلا أهل مرفع أصحابه إليه إذا هل يقف بيهاي فإنه قف يسوي كلهي وحتى كلهي تفرير ويجب عن قرر ويسوي على الأول ربنا ولك الحمد للغر لكن هديوا الصحوه والاذان والنهي ما نقول بسم الله لله محمد رسول الله ما نقول في ذكرنا كبره الحمد سبح سوى الله سبحانه وجحيا ونهي حديث المره وصلنا في مرات الرسول والعم صباح حديث القراني هو سبحان الله بنحمد جحا من فرق ايوه من فرق ما نقول ربنا لك الحمد هو لمقص ألمص على سلمي لوحي وف إذا قال الإمام صلى الله عليه فقولوا ربنا لك الحمد وخاص بي خاص أي عام إسكنته لله دير وليس وحديث وحديثك عامكَ ما واحد صور خصيصاً يوحك الصور قديمة كان كلا عرضاً ومرق إذا قال الإمام صلى الله عليه فقولوا ربنا لك الحمد لوحي العامي خاص بي وخاص الله تعالى تقول سلمي عام سلامي بفضله كما الخاص بنيوه على الخاص كاريه اسكواهم على ويبنوه وعلى الرابط عزي ربي الله تعالى عنه قال يخيري ربط الصلاة صلاة بيالإطلاب بقلي ببقليتا غا تقالي سمه وعلى أفكير مع المحمد اللي حميئيس صلى الله عليه وسلم ويجبت وانهل قياده طول هي ايه فرقعة ورقود ييسا ايه فاتدار واتدار في يسا فعلى يا فسدت وسجودي س يا فدلت وفدي س يا فسدتني لا سيادا بحياه يا فسدت وسجودي سلبات يا فدلت في س ما دون تسلم والانصاف سلابك البحتان فينا أيها في قدونتان كتب من الصراط اسم كان شفه كبر وفي رأسي بصاري الحجري المخاري ما بدأ مع خلاط أيام والقعودة التعلمين إيا فضل ونرفع لها سؤال هيا قرية كبيرها من الصواعي سنقاش حول الله مرحبا صلى الله عليه وسلم ركوع ديسة اعتدائك ديسة سجود ديسة يحيو إيا الله مستعى فضل ونفسه من ديسة انت الله إيا مرحبا صحيو يقيام ديسة إيا أتحيوك فضل وفضل ونسورة مرحبية لسنع نقول دواء زياد اما كان لو لا شي حاجه صلاده لا ولا صح كيف في ياد الفشوه طارت سبحان الله في الله الله وكو هلغا يادايي لمن تصحى لله او فاتحل هذه الضبوله انه ساروك هذا فورو وسوت ابو السبع الاوسين دا مين ما حارها يعني ما اتى بنفسك وحاول يرائل سكا مسترى نرفع وهي في سيا بوم هذه رواده بركه رواده ثلاثه في الشهر ويعني هم يحيو يوم اا هو كو ديس يسجود ديس يي تدور فيس قلتك لغرق وغيح أيها التاغني السلاة بإيال فاطقات حيات الله فاطق والله لا أبرك الله أرهل انتك لدي إسلام كامل قد لكن لبنى سئة إيهر بيهر الله بيرعوي ويبعليه ربناتوا عن نطبق دليان الفيرسل الصلاة السلاة مع مع محمد ومين صلى الله عليه وسلم وعيسى فمدتوا عن هنقني آه وتعليشي إيا فرض عطار قوليشي إيا وعلى راكو عدكو لقد يؤكد عني فسدتو يسجوديشي إذا فجلسك وفل جيشي برسل التالية سوئتو ما حيصوفني سوئي إذ فسدتو يسجودي شمران إذا فجلسك وفل جيشي جابونة تسلوب الوصرافي ما بينك تسلوي سرع للقص ما حيسير على الصرافي صلاةك بتحقيه راسك وعليه من الصلاة إسلام وفي رواية دارس وسعيل ليلى ياراس وزعبه ليلى ها فتح له قناه <تصفيق> الصحافه جلسه يفديسي اولاد تسميني سلامته ادخيسي يقول ان سراف نقدك ومحيت لي سلام الله صونه نقدي سلام يا صباح الشمعه سلام يا هديه الصبح ليلى واسسير بني وشويه البصوله انت الانصراف يركض مرقو إير بيئي هوشي يا كاتف ولم يسديني يسوسي نقرأي يلي يلي يرني يسوسي نقرأي سواءتها بسهرها وهي على المستعد مرقى البعض الوحيدة سيسراء إبالي غاير وحنا قرأي سعاركا بين فسدة سجوديسي فدعسة فنويسي بين التصميمي صراع بنقصي صراع بل أمبحي يولا حيسا هي يلي انصراف النقطك لا أقول يسو قفوا كون قرية بلت النحاق الحياة و لا قرقية سلامتها و لا يتكارتي يأخذ سين سين سين سين سواب ان تكون لدينا الصواعي في رياة ما أخرى طيام غرب أهدا ما أخرى طيام التالي هي يحيك السوهري والقبيدة فضلها قريب ان تكون لدينا هدي السوائس لنكاشة و هذا كسواه عجيبه وعن فعبت البلاري وعن رسول الله عرفه رئي الله تعالى على عليه فعبت البلاري أصحابي ووتعيي. فعبت بل أصلاب البلاري لله البصري وعن فقادك بل تأذينتها وقلوا لو عطلوا فبائنا رفضوا لأي هدو بيت السلام علي سلام على رسول الله عرفه رئي الله لا أولوك القامل معي أصلي إلى تكنوي أصلي إرامي تكنوي أن سوري فنو صلي من أولي اللّه في <تصفيق> يوم كان صلى الله عليه وسلم موقت تقبله بلا دليل من رسول صلى الله عليه وسلم قال فابتفقوا لفكار رسوله ورسوله وشوفوا لا أراكم أوني أنا كسب معروفي فصلين فابتفقوا أروى أنا سحقو أرقى شيء السويل جري وإذا لف السويل حيدو جي قال فاد تفهيل فكار عن سفهها يسمع ويشيل شيء شيء لا أرقى لأرقى تسمعين وتصويني حبصني لا عجيب كار يقولها الله رفع رأسه من اسمه قال ما هو كورس إن تصب وابدري يسترد من على إن تصب قائد حاله تانيه، أنا قبعت مفهوم بدنيا، لكن لما سبحان الله يصير رفض السيره قال غير الفارس لا فشل فعل، سبحان الله من حاول دعوة وصي لغرض يعاقب، قبعت أسبوع تانيه وينفع، واحد قال قبعت رفض السيره رفض ودشيت لقط لقط، رفض وله هذا، أو نقاق وزياره هذا، سبحان الله جيني حاجه زي كده في الضغط على ده اسمه سي... هو حيوه لفتي وشويه دياره في سوق حسابله ده انا اللي بقى مقل مس سنه روشه الصبح لجد عاصبه اصلا جاري جاي هنا وحاير صحيه القوه بتاعت جيكه سيده وهذا رقص وحزب الخلاص وقابلنا ريكو اللي كان ينصب الاور الجديد قالها عليه الجميع حتى يقول له دع القائل قائلها قال مصري ملاوي من سيدياسه وقال يا ترى هذه القول دي يا سي سيدي ما توصلها ما حتى يقول الله تعالى القائل كورانيا قد المسيح إبرو ملار ملأ وعافراس من إسم الله سبحانه وتعالى سبته سجودنا ما كثر حتى يقول الله تعالى القائل كورانيا قد المسيح إبرو ملار سجودنا على سبيل ذلك من النذر الإنساني الخزرجي هو الذي من كتب الله على سند وينصلي بسورة الجلاء وعسى صلى يكتب الله على سلم القاسي بن صلى الله عليه وسلم. ما سأقول الله مكتفي ما له هو الخلف المجمع. إلى هو بل ما كيسة يا بقلي. أنا أبي أهزم زوج. أبي خطر مالي أدرى في الله هذا الشغل. يا. جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل أنا سامي وسا أنا جاني تعب جمك أوكيه وسا واحد كروسي وياي بصرح حيا للمياه بحجيب تعب وياي تواح واحد رطاي واحد رطاي للمياه ودخلنا وراحنا الله ال العادي العادي راح يصير يوحك عدني المجرى رسول الله فرحمي سؤولي رفضي قال رسول مارك رضي الله عنه عرضه وحي يواني فرأيت في الليل وأرى أرجو ثاريتة تبي لبع الأرجو سبحيني قدعي الله بكتر بالله وولده وادخل الجلد صباح هل لبع الأرجو يبنى يرجيني يواني لبع الأرجو رحل أنا قريت بالين <سؤال> يا بقول إيش اللي لاتني أنا هذا السام ل أنا أنا سوي ما ريك خير واحد صوت ماي فأنا بقول إيش اللي لاتي كذي ما هي خير يحسين ما أرثي يحسين يا ول وجلو يا وسام بحيور وإن أرضي لا تفعل في السرعة مرقتين وحيور مرقة أصحابه وبقى دوروه بالسلقية مرور هذا اللي وضع صبع أريها لا يتر دون صبع أبي سليح في البلايات بحيور دون صبع أبي بقى لا لا لا أريد تيس بحالي أريدونه أريدونه يا أريد جلبي دي جلبي أريدونه وي والله هذه ارده والله صحابه الحديث لما يقولوا هذا يا على الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صليت يا نذكر وراي الى الى دراسه قطني ولم اخفق <تصفيق> حج الله ورا اتصدق بالصلاه وسبع حج صلاه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايمان كلام تقول تقول كلام الله و الله صلى الله عليه وسلم وراء واندلاشي طب من ولدي وطب من ولدي أخفق في صلاة أحد الصلاة وراء المكان بعد صلاة أخفق في صلاة أحد الصلاة وراء المكان بعد صلاة صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد البصري عبد الله بن زيد بن عار الجرّي البصري الثقة المحباب باكشة حويل يا الله المستعان كتوب إذا الثقات باكشة يا بع الشباب أقول لك خرامل حو باكشة يا بع نص الله هنا بسم الله وحجزنا يا بحر يا مين حجزنا يا ربنا أمين أنا اسمه لها تانويل تكذوها شعب من تين سباح صبي ووو كعري وطقانه الحمد أنتي اللي يا هرو الشيخ، ما كمل حسن دراسة، ما كمل حسن قاضي المقاليد، بدأ سكر عريضة حسنية قاضي المقاليد، خير، المقاليد ما أنت وحوى قاضي على مقططه الله ليش ولد حمزة، قاضي يقبه، لا، ما مش عايق في كده وكيلي قادر جيني قادر دهيني جين وكذا قادر لا يتقنقه عدد يكون شو سوي المدخان واساس كنوي يحميه لسكر هسابيه قادر شريط بل لا يدها المدخش واساس غلابهاتي حيوية جيني في السهري وكذلك حي سحيه السفينه هي افتاح اللون لقميه حكذا عندي بس دين كنويه على رب دهين كنويه وحيوية دكوريه بسوق كوفير ده و مسمار وسقع كودينه شاني شاور و ري و سوخر له حلو هل كل صبح له بني ما يسير بالديون ما تمي جام من الغرمويه ويا تلمي ايه في دماغه مال غير قال لي ده هو اللي انا قلته قلت له انا زعلت قال لي كان سي سرقاده يبقى وحا انها ديسته ربنا ما هو وسانك حالك نامت نص خالص الله SWT قالوا أخاذها تعال شعورتها ، المج Tao wavelength لي أن معلمur إذاped متنف إذا completed a child Gonna be wrong with love lol 중олж식jo's pleather BEYD Climate ethnology book 2021 يا TER XIEF продMist�ات UAB Hitmark K Seth Willke مالك 1821 hehe my show sigu gigs الإمام. Willa quis وكا... روح. في نورو برضو جابها له دي اللي بتستخدمها دي دي بس قاعدين بتاع وكان حكم قرار ممكن هو عايسته كده بس هو والله ما يقدر ما سوي حكم على القصفه بتاعت كلناس في كيبس كده في ايدي هو فسالوني على فريق هو كان مال ايه هو اللي سيسمه وانت يا وحرمتوا حلقوا يويا وحاولوا يويا حلق انه هو يويا أنا وديك مدرقة <تصفيق> سيويا لانتعرفته كده لأعني مدرقة كم حفو انت عمي مدرقة كم حفويا أنا أنا واسي مرغني يعني دوني عمي مكوك أنا لسيس كم أنا واردوني تسئل <تصفيق> لا صغفه صباح مركة عدوها لكوشوه يويا إنه كم حداي عدوها بلدى لسال غوى صباح او فرقب ستاسبه انا بقره ايه يهويني فاريو، فاري وحيات وحيات معي تدوار انت ميويني باك ما قره بجيشتي او سواليجوني مهي او كويس مرتقع معا تغيري على التعجيرات سيستيسي كلها تعجيرات سيستيقعدي على انت استغيري على الاسي تكيام تقولي ليزة إسمه مايو شقي مايو وين في سوريا أنا وحاول أديله تاني كارو والله باينيو لا لا ما شاء الله بنتي وياك بنتي وياك تقولي بس خصوصا هذي تاتي على الله شو حيوان حيوان ضيعناه حيوان باديك والله ويا العبد يروح هو يكونوا يتوقعون ثلاثه كل العام والنهار ما الله بالصكه وانا سخني ولا الصراخ حي سن وهو ضرب يا عسل له نمره يجي النهار يغادي يا حبابي باش يتعلموا فيها تبغى <تصفيق> تعمليه ونوع كما هذا نبدا السنين يغار فلوسان بالدن خوليه غير لك الله أَسْأَلُهُ عَنْ أَقَارِهِ الْجَارِ وَحَلِيلِ مَالِ النَّفْرِ السَّمِيعِ